قال رحمه الله وقال الزمخشري الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس به وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلاده والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهي عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسه لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها إلى آخر كلامه وقال صاحب الدر المنثور وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلاده إلا ما ظهر منها قال الثياب والجلباب واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج فأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم ولفظ ابن جرير فالظاهرة منها الثياب وما يخفى فالخلخالان والقرطان والسواران وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبدي نزيلتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم والقرط والقلادة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال هو خضاب الكف والخاتم وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال وجهها وكفاها والخاتم واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال رقعة الوجه وباطن الكف وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الزيلة الظاهرة فقالت القلب والفتخ وضمت طرف كمها وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه وثغرة النح. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكف وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله إلا ما ظهر منها قال الكفان والوجه وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال المسكتان والخاتم والكحل والمسكة بفتحات السوار من عاج أو دبل قال قتادة وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى هنا ويقبض نصف الذراع وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن المسول ابن مخرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال القلبين يعني السوار والخاتم والكحل وأخرج سعيد وابن جرير عن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكة قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها القلب والفتخة قالت عائشة دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينه فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض فقالت عائشة رضي الله عنها انها ابنه أخي وجارية فقال إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة الأخرى انتهى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود وموافقه انها إنها ظاهر الثياب لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى قال المؤلف رحمه الله وأجزل مثوبته وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها ايضا لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى القول الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها كقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسنأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله على ذكر ما ترجح من هذه الأقوال السالفة بالدليل فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته